في الرابع عشر من حزيران رحل عنا ثائر ليس ككل ثوار رجلا ليس ككل الرجال في الرابع عشر من حزيران ودعنا شهيدا ليس ككل الشهداء كان فهدا أسود صلبا تباهت به السهول والجبال شهيدنا يا سادة لم تنل منه يد الغدر لم تقتله طلقة بندقية أو قذيفة مدفعية ولم ترصده طائرة عمودية لا شهيدنا يا سادة لم يكن للاحتلال في تصفيته ولكن من قتله يا سادة هو ابن جلدته هو لمعه السلاح لطالما تقاسم معه الكفاح فهل عرفتم من يكون انه ثورة الجنون ونور العيون تهون الدنيا لأجله ولا يهون إنه الراحل عنا جسدا والباقي بيننا روحا إنه من فشلت أربعة محاولات اغتيال إسرائيلية في اصطياده إنه ابن بيت لاهي البطلة الشهيد الحي سميح إبراهيم المدهون القائد العام لكتائب شهداء الأقصى في غزة فالليلة إليه وإليه فقط الكلمة من كل أقطاب الوطن صارت ألاف العيون إلى غرض غزة ارتحلت أرواحنا حزنا حزنا وانم خبر أسود هزنا جميعا أبكانا جميعا خبر هزم فينا الإرادة وعدم فينا الهمم تفواهنا جوعا مرا فأكلنا لحم بعضنا استبحنا دماء بعضنا بماذا عسى ينفع الندم على جسدي أسطورة السلاح اجتمع أبناء السلاح وبطلقة المقاومة قتلوا من صب بناره على العدو كالحمام. يا صدف يا السلاح يا صرار اسمعوا اذانكم قد اصا فيكم وعنتم تصرخون في وجه المحتل لا لا لا اخبرونا بربكم كم مرة قلتم لأدويكم قلتم نعم يا سمير يا قصير في الميدان يا ابن الدم الواحد والوطن الواحد انه سميح سميح الذي ابدا لم يركل عدوه بيده انما كان يركله القدم يا شارع الشهاده سميح ابراهيم المدون ابن بندقيه في الكتائب الاخصه صحيح الذي لشهدائكم قبل شهداء الكتاب قد انتقم هو الذي كلما اشتاحه غزة حزم من اجل الموت روحه فكان اذا نطقت فوهة من جعلت من المغتصب عدم المدهون قسما ان الصغير قد بكاكا والكبير يا رجل انا اقسم على حب الارض وبالقسم التزم يا يا لا طالما يا سيدي ناديناك حيا ونحن نلاديك ميتا فكس السماء والارض والشجر والحجر وقد مل من الصراخ القلم صميح يا عنوان اتحار يا صريح سيد البندقية يا صرخة مدوية لقد شرفت الارض حين دفنت فيها يا Tähtiä, tähtiä, tähtiä, tähtiä,